الحمد لله الحمد لله البر ودود محب التائمين وغاصة اليدين بالجود له الحمد من السماء وملء الأرض وعلى امتداد زمن القلود وصلاة رب وسلامه على سيد المستغفرين وقدوة المنيبين وعلى آله وعطرقه من أهل الاستغفار واللائدين بالأسحار وعلى من اشتنى بهداهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين والقرار ما بعد إخوتي أحباب رسول الله كنا قد اشتوفينا الحديث عن سنن الوضوء ووجدنا أنها سبعة كعدد الفرائض في قول ابن عاشر رحمة الله عليه سنانه السبع افتدى غسل اليدين فحصل ان عدد السنان سبعة حصلوا لهذهنا لهذه الإيمان مالك لعلنا وسننتقل الى المستحبات أعوذ لله من الشيطان الرجيب طال الناظر رحمه الله وأحد عشر القضائل أتت تسمية ورقعة وطابرات وكيل ماء وأحد وأحد وعشر وكلا وأحد عشر وكلاهما له جواز في النحو إن شاء الله لأن العدد المركب إذا نصب على الاتدائي يكون عنده مقام في الإعراب وهذا إن شاء الله مسألة أخرى حصل أن عدد الفضائل هي المستحبت اسم الفضائل اسم المستحبت عندنا أحد عشر لأنه ابن رشد في البداية والنهاية اوصلها الى تشعة عشر ويحيى القرطبين اوصلها الى ثلاثة عشر ولعل له اوصة عدد قيلة في عد الفضائل في المذهب المالك ابو سعيد ابن لبت رحمة الله عليه ذكر عشرين فضيلة لكن حينما نعرج على هذه الفضائل الاحدى عشر سنرى أنها أصولا يمكن أن نفر عنها بفضائل مثلا السواك أو الاجتياك يجعله الإمام أحمد سنة ويجعله الإمام مالك من باب الاجتحب ولكل دليله نفس الحديث يسوقه الإمام أحمد ويسوقه الإمام مالك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لا أن على أمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلاة فهم منها الإمام أحمد أنه حث من رسول الله, الله وحث منه سنة وفهمها الإمام مالك أنها مستحب لأن الله يسعى سلم حث عليها من دون تشنينها لأنه قال لولا أن أشق بمعنى ما أراد أن يشق فجعل هذا بالاستحب إذن أولى الفضائل التسمية وهو ذكر اسم الله تبارك وتعالى قبل البدئل في الوضوء قال بسمية ولم يقول بسم الله أحيانا المصطلحات تكون دقيقة في الفقه بسمية هي قول بسم الله والبسم الله قول بسم الله الرحمن الرحيم كاملا وأحيانا يقتضي النظم خصوص عندما ينظموا علماؤنا بعض المنظومات الراجيز مثل هذه لتفليكس هيلي صلب على الحظ ربما تشمية تشمية لأنه اقتضى النظم ذلك لكن أنا أرى أن تشمية كبشنلة فعلة كلاهما لا يشكتوا الوزن فقال تشمية أي يجوز الاقتصار على قولهم بسم الله في تناول أي شيء وإن قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد أوفى الجزاء إذن الاقتصار على البسمية بسم الله يجزئ ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم كاملة فقد أوفى الجزاء إذن أن تبدأ بالبسم التي حينما تبدأ بالوضوء هذه من الفضائل من الفضائل الكبر وليست فقط في الوضوء في أي عمل في أي عمل له ذلالة الفضل كحديث الذي رويه كل أمر ذيبال لا يبدأ فيه ببشم الله الرحمن الرحيم وورد بالحمد لله ربه وعلا وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن لا يسقط بالفضل إن كان الإمام بن القيم له قول بأن الحديث الضعيف جائز أن أخذ بفضل العمل إلا أن أهل الحديث ردوا هذا وقال لا يجد الأخذ بالأحاذ الضعيف مطلقة لا في فضاء الأعمال ولا في غيرها لأنه ضعيف والضعف ماني قال وماذا نفعل بها؟ نحتاجها لنرجح ونقيد ونقارب الصحيح سأل إذا ورد مسألة صحيحة أو حديثان صحيحان ولكنهم متعارضا يعني معنى هذا يعارض معنى هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امري أن أكل وتفضل وحاديث اخر يقول رحم الله امرئا اكل واستفضل وكلهما حاديثان صحيحان بنفس الدرجة تفضل احنا واحد كله وما خلاش كله كامل واستفضل بمعنى كله وخلّا وشيّ اذا حاديثان في المعنى متعارض فنحتاج في هذه نمسألة الى الترجيح تقدم التأخير هل احدهما ناسخ والاخر منسخ الى غير ذلك ونحتاج في هذا التقديم والترجيح والتقيد إلى أحاديث ضعيفة التي وردت في في نفس المعنى وإذا وردت أحاديث ضعيفة بمعنى واحد أحاديث في طرق ضعيفة طرق كبيرة عشرين حديث في يروي المعنى الواحد لكن كل هذه الطرق ضعيفة قال كثرة الطرق مع بقاء المتن قوة بالحاديث إذا كثرت الرواية الضعيفة وبقي المتن لم يضطره صححنا الحديث قال الذي صححه هو كثرة طرقه وإن كانت كل الطرق ضعفة إن الطرق وإن ضعفت تصحف الحديث لكن كثرة الطرق مع اضطراب المتنع علة قادحة في صحة السنة أو في صحة الحديث مطلقة فنقول احنا كل أمر في بال وردت بنفس المعنى بتقريبا 17 طريقة فقوى بعضها بعضا فإذلك أخذنا به خطبة زياد بن أبي أطلق عليه عليها السلفنا الصالح الخطبة البطراء لأنه لم يبدأتها بالحمد لله انتلاق من, من هذا الحديث مروي كل أمر ذيبان لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبطر بمعنى مقطوع الأبطر هو المقطوع الذنب والأبطار المقطوع منه ذنبه يعني به أثاره وعقبه وقيل فيها الخطوة البطرة انها بدأ مبصرة اما بعد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء ولم يقل الحمد لله ولم يبسمين ولم يفعل ايش اذا الحديث كل امر ذيبال لا يدأ فيه ببسم الله مرح فهو اقطع حديث له موريد في الاعتبار والذي الزمن العمل به هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه انه كان يسمي في اوائل الاعمال اذا أكل يسمي ثم حث سنعبد الله بن عمر قال له أسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك حينما رأى يده تطيش في الصفحة قال يا غلام أسمي الله هذه اللولة وكل بيمينك وكل مما يليك فبدأ بتسميه لأنه في أول العمل ووردت تسميه حتى في الجماع أي إذا أتى الرجل أهله وزوجه قال يسمي ويدعو يقول بسم الله ثم يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا لذلك كان في البركه حاصله ما الان شي كيخرج عوج لا في الشنيه لا في شي حاجه كثر شي حاجه يخرج انك كيتفرج من قبيل السنه ففي الوضوء وهو عمل يقوم به الواجب اولى بذلك إذن التسنية حاصلة بفعل النفس الأسلام وبقوله إن شاء الله وسيأتنا تساتتنا الدلائل من ذلك ذلك الإمام أحمد جعلها أيضا من ضمن السناني لكن من نسي البسمالات أو تسمية ولم يسمي في أول وضوء وضوءه صحيح وضوءه صحيح إلا أنه أخلى خال من الفاضيلة شوية الفضائل مثلا واحد خيطوا حديث جلابه ولبسها ولكن العرف ديال البلد ان الجلابه كتكون بوشمان شي واحد ما بوشمان جلابه هي لابسه ولكن الفضيله ما عندهاش لذلك الوزن ديال هاد اللباس اعطي له قيمه الفضيله ما كاينش نعم تسميه وبقعه قطهوره تسميه وبقعه قطهوره انت ما لذلك كان السلف الصالح أحمد الله عليه. كان يفصلون بين المكان اللي تتوضّوا فيه والمكان الذي يجعل خ... للخلاء لماذا؟ لأن الخلاء لا يذكر فيه شن الله بداخله فإذا توضّأت فيه تضطر إلى تدرك الفضيلة بالتشنية فقال مكان الخلاء غير ملزم فيفصلون بين مكان الخلاء ومكانه الوضوء لتحصيل شيئا الأول جواز بك التشنية في مكان وضوء ثانيا قال وَبُقَعَةٌ كِتَّهُرَتْ ويغلوب على مكان الخلاء أن يتطير فيه النجاسات فيغلوب على ظنك أن لا طهرت فيه قال وَبُقَعَةٌ كِتَّهُرَتْ هذه أيضا حث على عزل مكان وضوء على مكان الخلاء ان شاء الله هنا شبيرنا كيبنيو كيجيبوا الكلام من خارج وكيبقوا هنا تاع تبيني غاتبني مليون 30 مليون 40 مليون عجل لا حيت حيت واحد عجل الوضوء بوحده كاين انا هذا تسمى بيت الوضوء هذا بيت الطهاره دائما هكذا هذا يسمى بيت نعم في الطهورات بقعة الطهورات <تصفيق> يغلب على انك انها طاهرة لذلك كان, كان الصحره لا يتوضا في المكان الصلب مكان الصلب اللي يقدر يطير من من إما يكون مكان رتب غالب غلبت فيه النظافة أو يكون مكان صلب لكن يكون نظيف إذا غلب عغم لأنه مش نظيف يصب عليه سجلا من الماء يصب عليه الماء وتوضى فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أهرقوا على بوله أي الأعراضين سجلا من الماء فحصل أنه إذا حل الماء إن شاء الله يطهره هذه البقعة. البقعة التي تتوضأ فيها البقعة التي تتوضأ فيها نعم. تقليل ماء <وتيامنها> تقليل ماء ايضا من فضائل وان كان بعضهم جعله سنة وبعضهم جعله واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سنة شعد ووجده يتوضأ ويسرف في استعمال ماء فقال ما هذا الشرف يا شعد قال يا رسول الله افل وضوء شرف وفي حديث أفي الماء صرف ويقصد بالماء الوضوء الماء يقصد به الوضوء جاء في كثير من الأحاديث اسمية الوضوء ماء هنا وفي حديث سنة عمران بن الحسين قال فأصلحنا على جنابا ولسنا على ماء أي على وضوء ولسنا على ماء وليس لدينا ماء أي لسنا على ماء على طهراء وليس لدينا ماء نتوضأ به فتقليل الماء فضيلة من فضائله عن وضعه تقليل الماء تقليل الماء بحسب الاحتياج لأن الماء سنوه الماء كنز الله لطهارة الأرض وجود العناصر الأرض لهما أساسيا الماء أول ما خلق الله لماذا؟ لأن الأرض تحتاج إليه ثم خلق التراث قبل ان يخلق النبات لان النبات يحتاج يحتاج الى التراب والماء معا. ثم خلق الحيوانات النبات قبل خلق الحيوانات لان الحيوانات تحتاج الى النبات والماء ثم خلق الحيوان قبل خلق الانسان لان الانسان يحتاج الى هذه العناصر كلها قال ابن عاشر كانت الكعبة خشعه على الماء ثم دحيه منها الارض وفي روايه ثم دح الله عز وجل منها الأرض دحيت ببسطة حولها الأرض يعني أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ماء فجعل الكعبة خشعة عليها أول ما وجد من صلب الأرض الكعبة فكانت مركزا للدحي فبسطت حول الكعبة الأرض فلذلك هي مركز الأرض بل مركز الكون كله نيل أرمسترونغ هذا الذي يعني أول من, من وضع رجله على سطح القمار في قول الأمريكيين وإلا فالرائد همام المغربي هو أول من وضع رجله على سطح القمار نطلع أنه هذا لا يذكره إلا مجاحد جاحد لفضله المغاربة في الريادة فضائية على العموم من أرمسترونغ يعني لا مشحة في ذلك شينما صور يعني طاقمه يصور قال صوروا شعاعا يصعدوا من الأرض رأوه من القمر فرأوا شعاع شعاع كبير يصعد من الأرض فاقتربوا لعل الشعاع يحد قال لم يجدوا له حدا عرفوا الشعاع لذا بتي الضوصنة ما... ما كيت تحبس ماشي لي بحال درتي في الأرض كيفان ولكن في السماء كيت تقطع كيمشي لكن هذا الشعاع لم ينقطع معناه يذهب إلى حد فيقف عنده فتتبعوا هذا الشعاع فوجده كأنه عمود بين السماء والأرض عمود من مبين ثم قربوا الصورة فوجدوا أن الشعاع ينبعث من شرق الكرة الأرضية فقربوا الصورة فوجدوا أنه ينبعث من جزيرة العرب وقربوا الصورة فوجدوا أنه ينبعث من مكة وقربوا الصورة وجدوا أنه ينبعث من الكعبة ولعل عدم حده لأنه ينتهي إلى البيت المعمور الشمائي الشابعة لما نزلوا بقية هذه الحقيقة طي الكتمان حتى انتشر نشر هذا الخبر أحد الباحثين الذين كانوا عند من المكتبه الفضائيه باب الحقائق التي جاء بها الرواد فنشر هذا هذه الصور وهذا الخبر على الانترنت وبقيت مده 21 يوما فعلق عليها الناس والمسلمون وكذا ثم حذفت تماما حذفت حذفوها الى حد الان نبحث عنها لم نجدها حذفت ادركوا خطاءهم لانهم اخطاوا اذاعت مثل هذه الامور تؤيد حقيقة الإشلام إذن الماء أول ما خلق الله تبارك طيب هذا المطار الخير الذي ينزل من أين يأتي هل يضاف إلى الماء الذي خلقه الله أولا لا كمية الماء التي خلقها الله أولا هي الباقية لا تجد ولا تنقص فاحيانا ياتي الجفاف واحيانا ياتي الفيضانات لذلك ترون أن نصف الكرة يكون فيها الجفاف والنصف الاخر يكون فيها فيضانات فيميل حق هؤلاء الى هؤلاء بما كسبت ايديهم طبعا والحديد لو يعني لو عبد الناس في المعنى لو عبد الناس لو عبد الناس ربهم حق عبادته لوز وزع عليهم الماء جعه عادله بمعناه لا تجد فيضان ولا تجد سيئان حتى أنه ورد في الأثر لأمطرتم بالليل وأصبح, وأصبح الدنيا مشمسة معنى النهار يكون الشمس بالليل يكون المطا وكانت الدنيا تكون عادلة هذه القسمة لكن الناس حينما ينحرفون في, في الخروج عن العدل في الاستعمال هذه الأشياء النعام خصوص من الماء تنحرف بهم الطبيعة الى شابين اخر مثلا اطلعا علينا في التلفازة وتقول الماء مهم للحياة حافظوا عليه هذا الذي يقولها نفسه في العشية كمشين في اللا ديالو يتحمم بلبيش كامل وتشيب ديك الماء بمعنى ان نلقى شيء وتطبيق شيء اخر يعني ضروري ان الله تبارك وتعالى يتشرف في ملكه وفق مشيئته مما مما نجحده نحن نعدي فالتقليل تقليل الماء هنا قصد القصد به العدي قصد به العدي بمعنى أن تتناول من الماء بقدر ما تحتاج فقط المعلم الذي يقرر في, في, في القسم ربما يحتاج واحد لترد الماء فقط ولكن الميكانيزم يحتاج لتر ماشي غادي نعمموا التقليل على كلشي الناس نقولوا التقليل ونحدوا لهم نقولوا نقصوا كنتوا الدوبليتره الماء هذا مصلح هو في لاكريش ديال السيارات ما يكفيش اذا التقليل هو ان تقلل بقدر ما تحتاج هذا هو المقصود بتقليل الماء وهكذا تحصلوا به الفضيله بقدر ما تحتاج معنى اخر انك تاخذ تاخذ واحد الشطال صغير ما تحتاجه من الماء اما تطلق الربيني واتقطو الضع واثناء لما تدلك يكون الماء تضيع هذا ايضا حرام مطلق لانه تذير قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف يا سعد قال افروا بوء صرف يا رسول الله, صلى الله عليه قال نعم ولو كنت على نهر جاري اشتري اذا كنت على واحد من مارك يجري تقلل الماء لا لأن ذاك النهر يجريه الله بأمره فيوزع الماء على العباد تعرفوا نهر النهر مين ماجي فين كي يوصل من أعماق أدغال إفريقيا 11 دولة آلاف الكيلومتر يصب في البحر الأبيض المتوسط يعني هاد 11 دولة كاملة تستهلك من النهر لاحظوا وهذا النهر نفسه احيانا كان يجف كان يجف فكان الاقباط في مصر عندهم واحد العادة تشبر واحد الفتاة في عمرها 18 سنة يجب ان تكون بكرا لم تتزوج قط فيلبسونها لباس العروس ويزفونها الى النيل ويلقونها في النيل, في النيل. نعم اسمع عروسة في النيل فيجري في النيل الذي أجره هو الله هم يعتقدون بأنه يجري بياله فطارت عنده هذه العادة لما فتح المسلمون مصر وفي عهد سيدنا عمر بن خطر أرسل عمر بن العاص الذي كان عاملا على ضحية السناء فجاءوا إليه وكان قد ضد للهذا التعاليم قالوا أنني الجف وعادت هنا كذا وكذا قال لا. لا يجوز قرانا اطلب الله فطلب الله ولم يجر النيل فقال له يعني بغيتي او ما بغيتيش قد راه غادي غادي قال انظروني حتى اكتب إلى امرئ المؤمنين فضل الله تعالى فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضي يامر المؤمنين هذاش وقع هذاش وقع هذاش أمير المؤمنين خطابا الى عمر بن عاص وفي طي هذا الخطب ورقة قال اذا وصل ككتاب هذا فالقى هذه الورقة في, في نهر النيل فوصل كتاب امير المؤمن الله الله تعالى الى عمر بن عاص وقرأ كتاب المجا وقرأ وجد الورقة ولم يفتحها فالقاها في نهر النيل فلم تكد هذه الورقة تلامس قاع النيل حتى افض الله الماء سيولا ماذا كان في هذه الورقة سيد عمر أرسل رسالة إلى النيل قال له من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن خطاب إلى نهر النيل العظيم أما بعد فإن كنت تجري بأمر الله فإني أناشد الله أن يجريك بأمره وإن كنت تجري بأمرك فلا جريت ولا دريت فما لا ناشت الورقة قعر النيل إلا والنيل يفض معه طبعا هذه قضية عقدية قضية عقدية إذن ربنا تبارك وتعالى هو الذي يوزع هذه المياه على العباد وألزمهم العدل في الاستغلال العدل في الاستغلال رب واحد يكون عنده فلوس بزف ومشين السوق هو غا يحتاج يوش خبزة مثلا غا يكف ذاك النار يشرع عصره غني اخر يجي يشري عشرة هادك الخباز كيبيع عشرة بيع طبعا هادو هادو غريجي ويكلو ديك الجوز يخمغايبس يشيبوهم هادو اسم مضايع الفقير لما غريجي يشري ما غريل قاش وغير قدك الشغالي إذ مالذي سباب جوع الفقير تخمة الاغنية الماليس عاصم ماذا يقول ما زاع فقيرون إلا بتخمة غني لأنك لو اكتفت بحاجتك لا وجد الفقير مأكله لو اكتف الغني بحاجته لا محتاج الفقير أبدا ما جاع فقير إلا بتخمة غني ومنه أيضا الذين لا يجدون الماء لا يجدونه بشبذ سوء الاشتهلاك إذن تقليل الماء الآن عرف ما الحقيقة بيالو. بشي تقليل الحجم وإنما العدل في الاستعمال بقدر ما تحتاجه أنت بقدر الذي تحتاجه أنت محتاج لتر اكتفي بالليتر محتاج إطر ونصف اكتفي بالليتر ونصف وهكذا لأنه سهل جدا وضوء سهل جدا خصوصا أن المسلم تتوضى خمسات المرات في اليوم من باب الاستحبال بمعنى أنه لا تحتاج شيء بالزف بحال واحد يبقى شي ما انا ما نرشلش هذا راه يحتاج الطناب ديال الماء باش يزول ديك الخنزه النعاني بحال النشارا راه كاين اللي, اللي ما شهر ما كيحلش الماء معليش ماشي شريحه لانه كيفشفش بزاف وكيدير فومادات بزاف باش كيبان ديك الصوره هايلك دي. ما اذا قربت واحد الرجل خرج من مدينه نيش يتوجه الى مدينه مغشاي على كودازيو تقريبا ثلاث ساعات في طريق سريع وقف في احدى المحطات ومشيت وضع جوقت ومشيت وضع انشارات الموجود اندخل محل فين كي يغسلوا دعم الوجه ذكيت وضع ورفع في لابابو بيش يغسل شفي واحد منشراني من النصار من شفي محتقا قل شفها بالمسخي شفي قل له اجيش حانتك تغسل وجهك قل له صباح وصف قل له ان رجلي كان اغسلها 5 في, في اليوم ايهما انضف وجهك ام رجلي فأسلم هذا النصراني أسلم بسبب هذه المقولة فكر, فكر جيدا الشيء يغسر رجله خمسة المرات ونوجه يغسر المرات رجله أنظف مني فهذا لك الذي يتعهد هذه النظر فنحتاج إلى الكثير من الماء وهذا تقل الماء فضيلته شنه هي فضيلته أن تكرر الوضوء لكي لا تعتمش على وضوء واحد تكرر الوضوء على الأقل إنسان توضط ثلاثة المرات فقط على الأقل ولا يكتفي مثلا إلا إذا كان عنده شغل شاغل وإلا أنه ماذا يقول لا خير في شغل يلهي عن الصلاة لا خير في شغل يلهي عن الصلاة وما نازم الصلاة فهو الصلاة إن شاء الله تقريل المأ وتيامل إنا هالتيامل هو اللئيناء اللغة الضربية تدر على لمن ديالك لسهولة التناول لأنه نذرته من هنا سيكون صعوبة التناول هذه اللولة ثانية ينكون في تشبيههم بالشياطين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال قال فإن الشياطين تأكلوا بشمالها وتشربوا بشمالها إذن التناول بالشمال فيه مخالفة لعدم التشبه بعدو الله تبارك وتعالى به الشياطين فتيامل إنه وأن تضع الإناء الإناء اللي كتبضيط ديروا على اليمين نزلوا على اليمين قلنا لسهولة التناول ولعدم التشبه بالشياطين وقول الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء حتى الساعة إذا درتها في اليمين مثلا هكذا قد أصفت السنة وخاتم إذا وضعته في اليمين أصفت السنة إن صلى كان يحب التيامن في كل شيء لكن إذا وعطت في الشمال على هذا المادر هذا لا بأس لا يوجد حراج إلا في بعض المواطن التي فيها حراج شديد كأسف الأكل بالشمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حينما قال إسنان عبد الله بن عمر كن بيميني وهذا أمر ليست هناك قارناة تخرجوا من الوجوب وأهل العلم بأصول يقولون الأمر ينصرف إلى الوجوب ما لم تحفه القرائم وما يستشي قارناة تقول إذا بأنه مستحاب وإذا هو واجب إلا في بعض الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه التيامن في كل شيء كل شيء يديروا باليمين الا من المسجد والدخول الى الخلاء فقط هذو مج المشائل التي يستعملوا فيها الشمال, الشمال في العادات المرئيه الحاله الثالثه هي الاستنجاء الحاله الثالثه وهذا ليست مرئيه نعم الشفع والتسليف الشفع هو جوج قصد به الشفع والثلاثة وثلاثة ثلاثة ثلاثة إذن لقيل الشفع الشفع يقال في العدد الزوجي يقال فيه شفع والوتر يقال في العدد الفردي إذن لأقسم الله تبارك وتعالى بالشفع والوتر الخلق شفع والخالق وتر إن الله وتر يحب الوتر إن الله وتر يحب الوترا لذلك كانت صلاه الويتر لها دلاله الحب هذا وقال القبر من اعتاد على ترك شرات الويتر يردت شهادته لا تقبل له شهاده قال الشفع الركعه ديك ثلاثه بعد بعد العشاء تسمى صلاه الويتر مطلقه هي ركعت الوتر وحده تسمى الوتر ولكن ركعتين هما الراتبتان شنو الراتبه اللي تكون بعد العشاء شلف اذا صليت العشاء وصليت صليت جوج دركعات صليت شنو الراتبه بقى شنو عليك الوتر وحده يعني مشيتي تنعاس ونوض تقبل تصليها نتا تخلي ساعة من امريكا ربما اذا نتقبل الجيان غادي تاخذ الليل تاخذ جوج ثلاثه في ذلك تجدر واحد الفضاء ما بين الشفع وما بين الوتر قلنا الخلق شفع والخالق ووتر شفع لاش لان الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا ويتر ها اشنا خلق من كل شيء إن زوجين إثمائي من كل شيء كل عامة وشيء عامة يعني تركب العام وعلى العام فأفاد لشبيغراق كل شيء مخلوق إلا وفيه ذكر وأنفع في ذاكر وأنثام كيسا ونحن جسمنا كله شفع إلا عضوي وهدو ما لتجر الناس إلى زهننا فرجك ولسانك كل ما فيك شفع إلا عضوي ثم شفع نعم. وشكولت تي تي ماطولينا بالقول ما يدي والشفعوات في مغسولنا قلت فليتو تغسل ثلاث ثلاث المرات الا في الراس نشحر الراس نشحر الراس في مسحه واحدة ورده واحدة مسحه واحدة ورده واحدة وهذا قيل فيه جاء ان شفعات لاختها بعضهم قال ربما المسح ورد فيه ثلاث تمسح فترد فتمسح ولم يقول بها أحد ابدا وقد آه... تمسك بحديث ورد في سنن ابي داود وهو حديث بعده قلنا بتقول ما يمين سواك ولو بدؤوا اليمين اي تبدا بغسل اليمين في تبع في... في... احنا باش نكن نظرات بالنسبه للوجه باش غتغدي وجه لكنش ما, ما تقدرش تردي على تعاود نعملها بدي وجه واحد. لكن الاعضاء المنفصله بد... تقدم اليمين على على الشمال نعم بدء بالميامين نعم السواك هذا من فضائل أنك تشتاك في حالتين إما لما غد المضمضة في حالة المضمضة تشتاك وإما أن تشتاك حين الانتهاء من الوضوء أسألة ثانية واردة تاني. بعض منهم قال الفرق بين السواك هو أن تشتاك بأصبعك في المضمضة وتضع السواك في آخر الغضو وسيأتينا إن شاء الله ترتيب مثل النهيدين أو معباد هذه <تصفيق> قضية ندب نحن في الول وقلنا من السنة ترتيب الفرائض ومن من مندوبات ترتيب السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه قال كل ذلك واجب اي ترتيب الفرائض مع السنن لأن السنن ملازمه للفرائض قد ترتيبوا الفرائض مع السنن لازمه مثلا تمشي تمشي الاعضاء ديال الوضوء هذه هي الفرقه ديال الوجه تمشحرج تغسل اليدين تغسل الرجلين ثم عاد ترجع تمضمض لا قال ترتيبها مع الفرائض لذلك نفصل نحن نبداو بالسنه الشيء الوحي... العمل الوحيد الذي يبدأ فيه بالسنة نقدم فيه السنة على الفرض هو الوضوء كما تريد المضمضة والاستنشاق وهما سنة ونؤخر عنهما الوجه الذي هو فرض. ولكن تلتجم السنة السنة تلتجم ماذا؟ تلتجم ما يشبهها من فرضه إن المضمضة والاستنشاق نجموعة مع الوجه فما يمكنش نغسلوا يدين عبد المضوء إذن تتبعوا أختها قال غسل الوجه غسل الوجه هو ما واجهت به والنيف والفم راح موجودين في الوجه فاتشبيروا بهما تشبقهما مظنة القياش انا تجي شوية صعيفة باش تغسل الوجه عطمض مظمضة ثم ردوا مسح الرأس ملازموا لمسح الرأس في ذلك تترتب السنة مع اختاء او مع الفرق اللي كيشبه كي له فالإمام أحمد يقول هذا واجب والمالكية جعلوا ترتيب الفرائض سنة وترتيب السنة من دوبة ونحن نقول أن الالتزام بها التزام بعمل رسول الله عليه وسلم والنبي صلى الله فعلها كذا فالمداومة على فعل رسول الله عليه وسلم تنسكن بالسنة وإن سنينها ندبان وإن سنين من دوبة إن شاء الله في الأخير حاولوا تفكروني باش أشرح لكم من ما بين الواجيب والمستحب والمن دوبة. المكروه والحرام نعم ترتيب مسنونه او مع ما يجب هذا النؤن وجب ترتيبه ترتيب مسنونه او مع ما يجب معنى المسنون مع السنه او السنه مع الواجب وبدء مسح الراس من مقدمه قال من مندم ان تبدا امسح الراس من المقدمه هنايا المقدمه هو موضع منابت الشعر المعتاد المقدم للرأس من الموضع الذي تبت فيه الشعر قبل ما يطير الشعر طبعاً إذا طارق الشكتاء أقل فين كان عندك الشعر في اللور من عنده عنده في الشعر لمرة الله يحذره كان نعم يريد من هنا فين, فين كي يكون عندنا العادة العادة فين كي يكون الشعر هنا و أخي يكون أصلاع يريد من هنا ليس شعر هو لا شعر لاعتيادي هو نعم صح نعم وذكرت مشكل الراس المقدمه تخلله بقدمه ان ذكرنا التخليل اا قبيلاتي ايوه ذكرنا التخليل لكن حصلنا تخليله تخليل شعر الوجه الذي هو مثل الان تخليل الاصابع الاصابع اي اصابع اليدين والقدمين هذة تفيدوا التكرار اصابع اليدين هكذا واصابع الرجلين اصابع الرجلين معناها تخلل بعض منهم يقول تخلل بهذه الوحدة هي اللي نتخلل بها وبعض منهم يقول ابدر هيدا موهيم دير اللي بريسي الابيات مع اليدة احكامها صرع الناظم رحمه الله تعالى في التلام على قضائل الوضوء والفظائل جمع قضيلة وهي الأمر القاضل أي الزائد على القرض وانظروا المقدمة في معنى القضيلة ونحوها إن فئت وقد عد النظام القضائل إحدى عشرة قضيلا أي مستحبا أولا التسمية وهي قول المتوضئ في اتداء وضوئه بسم الله قال النؤمي زيد القيرواني فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيهم الله في نعم هذا بالنسبة ابن أبي زيد القيرواني قال هذا في الرسالة كتاب معروف بالرسالة هكا اسمه رسالة ابن أبي زيد القيرواني وابن أبي زيد القيرواني يلقب بمالك الصغير الإمام مالك الصغير طبعا القيرواني لأنه مغربي كان في تونس القيرواني وهو كتاب الرسالة أجل كتاب في المذهب أجل كتاب لذلك اعتنى به العلماء عناية خاصة وشرحوه ولكن شرحوه دون دلائم الشرح الوحيد الذي شرحه من بابه للسيد لال هو شرح أبي الفيض سيد أحمد الصدق رحمة الله عليه في كتابه مسالك الدلالة في الاستدلال لمسائل الرسالة وبدأ في تخرج حادثين في الذين فكروا في المقدمة تعلموا في الصغر كالنقش على الحجر والحادث اخر الذي ردفه نعم ولم يره بعضهم من الامر المعروح اي المعمور به من نسبة البسمية لن يره بعضهم حينما يقول ناظم او الشارح او بعضهم <تصفيق> هذه قلت أنه صياغ التمريض لأنه لو كان ممن يأخذ برأيهم على العام لذكرهم بصفتهم بأثنائهم ولكن حما قل بعضهم في من العلماء لكن رأيهم غير راجح وذليل الاستحبام حديث رباء بن عبد الرحمن لأبي سفيان بن كويتب عن جدته عن أبيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والعجب العلماء كيف يستطيعون أن يستخلصوا بين اللفظ العام ما هو واجبون وهما مباح بالنسبة لأنا إذا قرأت الحديث أقول أنه واجب اسمية واجبة لأنه جاد فيها إبطال وضوء مطلقا بعدم ذكر اسمية لا وضوء بمعنى راطب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإذلك حصل أهل العلم أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فهما لا استنبط واستنبطوا معنى لا وضوء بمعنى لا كمال للفضيلة فيه وليس لا الإبطالية نعم قال الشوقاني واستبل النشائي نقول النشائي أفضل من النشائي هو ضبطوه بالنشائي واعتذروا <تجغل> <penso> لذلك أنه ثلاث غير ذلك نحن نقول المشائخ جهل امام النسائي وان من النسائي عرفت انه ما اكل بيمه قط ما اكل بعلمه انما جعل عمه وقفا لله تعرفوش انك كان ياكل اول محدث كان عنده المعمل ديال الصابون كان يسمع الصابون نعم قال السلطاني واستدل النسائي والزهيني والبيهقي وقال هذا اصح ما في التسميه على استحباب التسميه في ان رسول الله صلى الله عليه قال طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه فلم يجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في البناء فقال توضؤوا بسم الله واصله في الصحيحين دون قوله توضؤوا بسم الله قال الصوت توضؤوا بسم الله قائلي ونقل عن الشيخ عز الدين بعض السلام قال أكعال العباد على ثلاثة أقصاب ما سنت فيه التسمية تعرفوا عز الدين بعض السلام يسمى سلطان العلماء ويلقب بذائع الملوك لأنها نصر لما تقسمت الدولات وتستولى العابد على الملوك اسمواها دولة المماليك بعد موت نجم الدين أيبك رحمة الله عليه وتولت شجرة الدر طبعا هذا تحقق في قولنا عسى صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم نولى ومرأة تولت مرأة ثم ترشد كامل ولكن خرج من نوم قطز رحمة الله عليه الذي قتله لك وضحره وتولت اعتداءة جنكشخان تطر ف... لما <تصفيق> شف معاته في الأرض فسادا وهو كم تبارك الله كان عنده قول ما كان يحسب له الحساد متواضع جدا لكن سبحان الله عطاله الله حدهبا حتى عن الملوك فلما شف أنه معاته في الأرض فسادا شا عندهم فبدأ يعظهم ولم يتطعظوا فخرج قال في النساء أنا غيرت أجرد من هزر الملوكة ونبقى الملوكة أهل مصر كلهم واعترضه الممالك اعترضه لأنه صافي شتا غادي نوضوا الملوك شنو غادي يصار للشعب المشعش غادي يحكموا حنا الرمل جات لهم شفيقه الصحافه وقف قال نناشدك عن ترجع ان الرجال معه وجاو الناس العقلاء تيقولوا لنا اجد السلام ما يسك قال والله لن ارجع حتى ابيع هؤلاء الملك قال انهم باقيين اعبيد وباقي عندنا مش غاديين غادي نبيعوا في السوق يبيعوا الملوك فلقدر بيع الملوك يقول هذا, المل... هذا العبد الأسود خادم المطيع عيبه أنه ملك من يشتريه؟ نعم يسمى البائع الملوك نعم. قال أفعال العبد على ثلاثة أقصال ما سنت فيه ولا وما لم تسن فيه وما تقرأ فيه من نعم من كين ثلاثة المواضيع مواضيع تسمية في سنة ومواضيع تسمية ماشي سنة وكذا قلتها ماشي مزيان ومواضيع تكره فيه ذكر اسم الله تبارك نعم ثانيا البقاع الطاهره لم تذكر هناك طيب التي تسن في تسن في يسن فيه ذكر الله كل الاعمال الفاضله سواء كانت من عادات او من عبادات كل الاعمال الفاضله كانت من عادات او من العبادات مثل الطعام والشراب والوضوء وغير ذلك وما عدا ذلك نحن جائز تقول جائز ما تقولش مثلا انت ماشي في الطريق أبغيت تحول الطريق تقول بسم الله ما مشكل ليس سنة ولكن لا تنهى عنه إذا حولت لأن حولت الوجهة في نيتك أن تسمي لتحول الوجهة هذا أيضا باب السنة أنك تسمي الله على على الذبيحة وليست واجبة لكن إذا ذبيحت من غير تسمية لا تأكلها حتى تسمي الله عليها إذا سميت الرحل إذلك ذبائح أهل الكتاب قال سموا الله كلها لأن هذا كل ذبيحها إذا ما سماش الله تسمي الله عليها الشرط أنها تكون مذبحة لكن الإمام أحمد يقول أن تسمية في مثل هذه التي اشترطت فيه تكون واجبة فرق طبعا عنده لا من وجه فرق والأماكن التي تكره فيه بسمية هو أن تذكر الله في الخلاء تذكر اسمعوه لا ذأش لذلك كان الإمام بخير رحمة الله عليه كان يشتغل جميع أوقات جميع الأوقات ديالك يقرأ فيها قال فإذا أراد أن يدخل الخلاء أعطى الكتاب لغلامه فقال أقرأ وارفع صوتك احتدك الوقت لا يتوجد في الخلاء ما يضيعوش يسمعوه ولا ذأش إن شاء الله أن تسمعه ولكن لا تصنع الدخل مع البورتابل في القرآن بسهولة لك أن تكون في المرحة لا لا تتعمد ذلك قال أن تسمعني لصوتين يصدروا من الخارج لأنه لم يريد ذكر اسم الله تبارك وتعالى في, في, في داخل الماكين الخلق وخص أثناء قضاء الحاجة ولكن أن تسمي الله قبل أن تدخل لا بأش لأنه ورد ذلك الحديث يقول ا اللهم جنبنا لا, لا... اللهم من الخبث والانخابث الخبث هما ذكر الشياطين وخبائثهما اناثها اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا طبعا دعاء وهناك من أورده بتسميه قبل الله اللهم اني اعوذ لكن هذا قبل أن تدخل وتدخلوا ب... بالرجله اليسرى طبعا ثانيا القطه القاهره أن يتوضع في موضع طاهد لأن لا شيء على توبيه أو بدأه إن كان, إن كان المكان متنجزا نعم مكان متنجز أو غلب على المكان أنه متنجز إذلك كان بعض الأماكن مثل مبارك الإبل لا تجوز في صلاة ولا ولو وكان بعض الأماكن لا تجوز في الصلاة والولو معه. فالذي غلب حل أين يعيش الدجاج الخم ديال الدجاج لا بقش توضع لكن فين كان قنايا لنفسك من توضعت منها لماذا؟ لأن القنية الأنثى طاحية ومن أجل هذا كاريه أكل لحمها وبعضهم حرامها إن كانت أنثى إذا إن ما عدتها جديد قال بعضهم تأكل أولادها ولا ما قلت بعد ما قلت أكل أولادها إذا عندها عشرة وتلعورة في الرجل تنقصي <تصفيق> <تصفيق> نعم قد عد ابن رشد وابن يونس ان الطوال ان لا يتوضا في الخلاء نعم جدها ابن رشد يعني في أي. ماذا زادوا من فرائض الا يتوضا في الخلاء نعم اذا لاضافه البقعه الطاهره أن لا تكون خلاء وهذا الذي اميل اليه معناه يتوضا في الخلاء في مكان خلاء المرحاض يعني الذي يتوضا في الخلاء نعم وذلك لحديث عبد الله بن مؤفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم فيه استحمث ثم يرسل فيه نعم إنها هذا فيه حكي قل عزيله هذا عن هذا لكن من قلش أنه إذا توضأت في مكان خلاء أرى وضوءك غير سأجائج لا هو أنت تحقق من, من نظفة وصفة ظهره كنت ما سجل من الماء عمت وضأت وقال الترميدين هذا حديث غريب وسكت ابو داود والسبيل لما كان قوله حديث غريب معناه ماشي ها نعم ايوه ماشي معناه ماشي صحيح ان الكثير من الناس لكي بشي حديث غريب او غريب اتشياء مانا قلت لكم الحديث ديه اللي بيش بضربه الامام بوخاريف او صحيح حديث غريب وكي مزا عرفت الصحيح انا صحيح غريب انا غريب قال حدثنا الحميدي عبدالله من الزبيت قال حدثنا سفيان. قال حدثنا يا حنب سعيد الليثي قال أخبرني محمد بن راهيم التيمي قال سمعت عمر الخطاب بمعنى لم يسمعه ولم يرويه عن عمر إلا التيمي ولم يرويه عن التيمي إلا الليثي ولم يرويه الليفي عن الليثي إلا سفيان الثوري ولم يرويه سفيان إلا الحميدي فروه عن شيخين واحد وهو له شيخ عدة فلم تذكر في الله في رواية الأصيلة ولا المستملة والكشمهاني نما جاءت من روايه روايته عن الحميدي يسمح حديثه غريب والذي ختم به الحديث الذي ختم عن شيخي احمد الاشكات وهو كلمه كان خفيفه تعن ليس من جنان هذا أيضا حديث غريب ما هو بدا بالغريب وانتهى بالغريب اشاره لا بدا اهل غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء نعم وفي رواية من أمام أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوساويس بيه قال الأرناء قال هنا هذا تكميل الحادث لا يبلن أحدكم في مستحمي ثم يتوضأ فيه لأن هذا كتب عليه الوساويس تركب عليه الوساويس كي يمجزا في الناس عندهم مرادين بلوسواس كي تضضى وما يجيسون ليو تيرجعتهم يقول لا ما تبضي. لا لو ضدني أنا عرف الناس اللي عندهم هذي الوسوس هو قهره في 4 5 6 مرات قبل ما يمسكين ما يشغل وربما يقطع الصلاوه يمشي عادي يقول وذلك لأن الموضع الذي يرتسل أن يترضأ فيه بعد البول إنما يطول رفواً فيستقيم البول فيه وينتشر به وإما أن يطول صلباً وفي حالتين إذا طرعت الوضوء أو الاتسال والأرض غير طاهرة في الوسوس قلبه بأنه هل أصابه من قال بعضهم ان كان فيه البالوعه هي المزراه اللي كي اللي كيهبط الماء هاي تسمى البالوعه كتبلع الماء يعني بالوعه الامتان يذهب اليه الموت لا بأس به وهذا على اصول الوسوسه بهذا الشعر معقول معنى و وخا يكون في البلوه عندنا احنا و هو, هو كيهضر على البلوه على واحد الجسمان مش ديرنا نعم نعم لا هذا قدر المعزول لان هذا هو العزم اللي كنهضروا عليه لكن انا كنقول ان شاء الله عزل مكان وضوء عن مكان مكان خلاء افضل افضل الاحناف عندهم واجب احناف عنده يمكن يمكنش من تغضأ في خرب بطل وضوء عبده مدام قبيلة الأحدى ثالثا تقديل الماء من غير تحزين ومجانبة الإسراع في ذلك لقوله عز وجل ولا تترك منه لا يحج وليحديث أنس رضي الله عنه كان رسول مالك صلى الله عليه وسلم يقتصر الصاع إلى خمسة أمزاج ويتوضأ بالمد المد هو هذا ولكن في رسول الله الشيء ديالنا في رسول الله ما هذا الموت واتوبير الموت ب 2 كيلو جرام يعني الكيلو جرام شحال كيجبنا من لتر د الماء الاقل ها قل انت, انت كتقيم رايك خلاص اذا هي هاد كنحملو حم... حنايا 2 هذا قيدوها ب 2 كيلو قيدار 2 كيلو المد كيلو في الجكات والفطر طبعا لكن حنا تقريبا كنا قدرناها ب لتر و 200 200 سم هذا المهم ما بالتر و 2 ما تجلتش ان شاء الله والورد اناء يسرطلا و تنب بالبغدادي قالوا جمهور اهل العلم وهذا القدر في من خلفه معتدلا وهي التي في نسل من حديث عائسة رضي الله عنها أنها كانت ترثتل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفارق و... ورب في البخاري أيضا أنه كانت تغتشل مع رسول الله عليه وسلم في قشعة واحدة فيها أثر العجيم لكن تتقول ما رأيت منه وما رأى منه وشيء فينا شاء قال ابن عيينا والشافعي وغيرهما ابن عيينا والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصاء وروا المسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغفتل من إناء نسع ثلاثة أنذات قال الحاقب المحذر هذا بالنسبة الاغتشار فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجر وحيد رد على من قدر الوجوء والغصر بما ذكر في حديث الباب ابن شعبان من الماركية نعم ويجب التقليل من ماء وضوء الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرى بسعدين وهو يتوضح فقال ما هذا الصرف فقال أفي وضوء إسراء قال نعم وإن كنت على نهر الجانب قال في الزوائر وإسهده ضعيف ويسهد له الحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول الله أم إني أسألك القصر الأضيض عن يمين الجنة إذا, دخلت إذا دخلتها قال يا بني, يا بني فلله الجنة وتعود به من النار فإني كم يعتركون الله فالله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في القهور والدعاء نعم بالنسبة لهذا الحديث يدل على فضيلة إشباغ الوبوء الوضو وان من تعبى على الاسباق واشرف ربما يكون سببا في قصره عن نيل الدرجات العليا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي شباب الوضو شباب الوضو قال شباب الوضو ما لأسمع دفين عليك في الجنة قال له أسمع أفرك يعني دفين عليك في الجنة اش درتيني واش عمل من غير اللي, اللي تعلمت قال لي رسول الله ما توض... ما, ما توضات وضوءا الا صليت النهار كعتي بمعنى انش النهار كني يتوضا لغيري شرا الفره مخروضه شان احيان في العشر وتشطحيت وضوء في من اجل الوضوء فقره الناس على ذلك نشرت سننه هذا لشبابي وضوء الوضوء سلاح المؤمن وطهارته و رفعته ايضا شيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث له حاجة اسراء المعراج كان يحدثهم بمراء وقال دخلت الجنة فشمعت خشفا فرفعت بصري فاذا قصر ابيض له قباب من اللؤلؤ فيه الاف من الحجم من الحور العين يعني في الداخل بابه كذا وساحته كذا وكذا ثم رفع عطفاش بن صاص المقيش الصحابه نظرته مقلع عمر انه قصر خير قال له عمر هو منش عارف القصب ديالو بغى يعرف شنو فين داخل قال له يا رسول الله ادخلته قال علمت ان الخروج قال لي لما قال خشيت من غيرتك قال اعليك اغار يا رسول الله ما عليك أخر؟ فهذا جاء لما شمع قال مهم مني أشألك القصر الأبيض عليهم من الجنة لما هذيك فطمع أن يكون كذلك كذلك يتبع أخر عمر لكي ينال قصرا مثل قصره حضرني فأخرت حينما قلت لكم أن المقدار الذي خلق الله من الماء منذ الأول هو الذي رقيت والطفن مين جاء الطفن أطالع طالع حتى تمر الجبل كاملة أعلق من جبلية مين جاء من باطل من أرض. وقيل يا ارض بلعي ماي ويا سما اقليع لم يقول اقليع الماءك ويا سما اقليعي نقل ديك الدوره المائيه الماء كيتبخر ما شرباتوش الماء لان ما الارض ما شرباتوش تدفع فتلتقى الماء على امر قد قضى صحابو نعم <تصفيق> رابعا سيامن بناء بحيث يفعله عن يميني إذا كان مفتوحا وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها إذا كان مفتوحا إذا لم تكن قلة قال إذا كانت قلة كيصب كي يغسرني وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعره وترجره وطغوره وفي شهنه كله نعم كان, كان يحب مننا نعم مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء وغيرهما والشاهد من الحديث إدخاله يده في إنائه ويأتبادر منه أنه كان على يمينه إذا كان إذ كان يأتي سفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفي حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه قال صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدخلنا معه فدعا بوضوء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطشك فأخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى ثم غسلهما جميعا ثم أخذ الإناء بيمينه فأفرغ على يده اليسرى وذكر الحديث ثم قال من أحب أن ينظر إلى ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان طبوره خامسا الغفلة الثانية والثالثة وهو قول الناظم والشفع والتثليث في مفصولنا وذكره مرسولنا احترازا من الممتوح فإنه لا يتنى ولا يتلث نعم بمرفض... ذلك لم يقول في مشح الرأس لم يقول في تثليث ولا تثنية قال ابن رفض المغسول ما قال في مغسولنا أي الأعضاء المغسولة هي لا تفيت تثنية وتثليث نعم. أما المغسوحة لا تثليث فيها قال ابن رفض اتفق العلماء مم. على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أصدق وأن الاثنين, مرة مرة وأن الاثنين والثلاثة منذور إليهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة, مرة مرة ولحديث عبد الله بن زيت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وقد, تقدم وقد وردت هذا الأحد كله في البخاري في باب طهرة الوضوء. ورد النساء صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ورد حديث توضأ ثلاث مرة ثلاثا ثلاثا وكلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولحديث عثمان رضي الله عنه في وصه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا قال الحافظ المحجر إن الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد فبين الشارع أن المرة الواحدة للإيجاب وما زاد عليها للإستحباب وقد قال مالك كما في المدونة لا أحب الواحدة إلا من العالم فليس فيه إيجاب زيادة عليها والله أعلم نعم وهذا أوفى قول أوفى قول ذلك فضل طهارة مالك على طهارة الفقهاء كلهم لأنه له استنظات عجيب جدا احتقل فيه إذا ذكر العلم فمالك للنجم وقيل فيه إيمان أيفتا ومالك في المدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث الناس عن, عن, عن من يفئه فلا يجدون إلا رجلا في المدينة وبالصرب في مقدمه وقال ابن سيد الناس رحمة الله عليه في مقدمته على كتابه عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيار أراد أن يتحدث عن ابن إسحاق باعتبار أن ابن إسحاق لا بد أن نروي منه المغازي وإلا السيارة ستكون جافة السيار رووا هجوز الرجال عدو من المصادر الكبرى هو ابن إسحاق وأبو عمر الواقدي وهجوز بالزنة الناس تحدثوا فيهما بزاعة منها صدر فيه فلما جاء من الناس أراد أن يصفع الإشكال عن ابن إسحاق قال أولئك الذين تكلموا في ابن إسحاق جميعهم تكلموا فيه تابعا لرزلين فقط إذن حاصل أن الذي تكلم بالإسحاق رزلين في زمانه من عاصر ومن تبعه تبعوه لحبهما للرزلين أو لثقنة بالرزلين عما الأول فهو إيهشام بن عروة هشا بن عروة زوج فاطمة بنت المنذر رضي الله تعالى عنها وأرضاه هاد هشا بن عروة لماذا تكلم فيه لأن شبنا بن عشحاق كان يقول حدثتني فاطمة بنت المنذر يقول وعليه الأحاديث شبنا هشا بن عروة جتل الغيرة يقول هذه المرات يعني فقال الكذاب العدول لله يدعي أنه روى عن زوجتي فوالله لقد دخلت علي ويبنت تسع سنين فما رأها مخلوق حتى ماتت طبعا ما رأها مخلوق تنفي حتى الذبب ما شفتها هذا قسم عام ولكن ابن سيدنا قال حق إسحاق صادق وهيشم نعرون صادق هو يقول والله ما رأها مخلوق وهذا يقول سمعت ولم يقول رأيت حصل أنه روا عنها من وراء حجاب كما فعل طرح الزبر مع عيشة لا بأس بذلك إن شاء الله إن العلم لا يحجب من النساء الإمام بخاري عنده وحدة من المشايخ لأنه امرأة اسمها كريمة يقول حدثتني كريمة من مشايخي إن شاء الله لا, لا تحرج في أن تأخذ العلم من النساء سيد الحمد من الزروق العالم المرنوسي كبير أخذ العلم من جدته أكبر العلماء الذي يذكره مجدته ماذا أخذ من علم الحديث الذي يضرب فيه أكباد الإيبي وأنا قرأت الخريدة في علم التوحيد وهي أخطر نظم يمكن أن يرس العقدة عن عمة الكبرى وقت جدي السيدة فاطمة أم الخير رحمة الله عليها عشت قرناً وخمسة عشر سنة وماتت وهي لا تسلم عن رجال يعني كبرت أسنة فإذا جاء الرجال يزرونها لا تسلموا لا تصافحوا نعم فصدنا ابنه إسحق قال فيه قال فيه هذا الرجل هذا السبب باش تكلم فيه إذا معنا فيه مشكلة إذا قوله ابنه هشام هشام بن عروة فهد لا تقدح في عدالته الرجل الثاني ان تكلمنا ما فيه هو الإمام مالي الإمام مالي قال في قول واحد وهو قال له يروي عن أولاد اليهود الذين أسلموا ليسلم بالأذناء أولاد اليهود الذين أسلموا أعلاش قالها الإمام مالك لأنه تحدث ابن الإشحق عن الأنساب وكان أنسابا فسألوه عن نسب الإمام مالك قال الإمام مالك من أولاد الأكاثرة يقول هو فارسي وأبوه من الأكاثرة الأصبحيين فعلا أن ينسدق الإمام مالك الأصبح وليس يقدح في عدلته الإمام مالك البخاري نفسه فارسي يقول النبي صلى لو كان العلم معلقا بالثورية لناله رجال من أهل فارس شباويل الذي وضع قواعد اللغة العرب وهو ليس عربي فارسي الإمام نافع فارسي إذن هذا العلم لم يخدمه العرب يقول الشاطئ برحمة الله عليه في القراء السبعة تلقى فيه جزء عرب والباقي كم من يقول أبو, أبو, أبو عمرهم وليحصبي ابن عامرين صريحهم والباقي أحاط به الولاة معنى أبو عمر المصري وابن عامر الشامي هما العرب والباقي كل شيء موالي بمعنى ليسوا عربا صراحاء لأن هؤلاء حملوا المشعل ما فالإمام مالك يقول يقول يروي عن أولاد اليهود الذين أسلموا لذلك الأخطاء في نسابه ونحن نقول من ابدع له نساب سلمنا له في ونقول الرجل أضراب نساب أبي يقدر شيء واحد يقول له أنت هذا سيزئ يقول لا لا نسي شيء لديه يقول له سلم له به لا تقول سنأعلمك بالنساب يقول الرجل أضراب نساب أبي لأنه حرام على الرجل أن ينسب نسابه لغير أبي كان مما يقرأ من القرآن ثم نسي خرصمه كفر بكم أن تنتسبوا لغير أبائكم والقرآن العظيم ماذا يقول ودعوهم لأبائهم هو أقصته عند الله وهذا فيه شرمة التبني في واحد يجيب سبيطار ويجري في حالة مدنية حرام مطلق لأن الإسلام نهى عن ذلك نهيا تاما وصريحا لأن إذا أعطيته اسمت تغصب حقوق الوارثة لأنه سرى من الصلب. ابن الصلب سرى ابنا للصلب وهذا يحرمه وطلقا ان شاء الله لذلك تزوج النبس عبدالله من زينب وقال فلما قضى زيد منها وترزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اي ادعيائهم الذين تبنوهم, تبنوهم فلا يارث منك ولا ترث من الا ان توصي له. ومن اجل ذلك شريعات وصية وذقيت مشروع حتى قولهم ان قول تبارك وتعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَنْسُوخَة ب... بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يَسْكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ قَالَ هَذِي مَنْسُوخَة هَذِي فِي بَابِهَا وَهَذِي فِي بَابِهَا بِمَعْنَاهِ تُلْزِمُكَ الْوَصِيَّةُ إِنْ كَانَ لَكَ مِثْلُ هَذِهِ النقطة التي تصل هؤلاء الأولاد بجدهم غير موجودة إذا ما تجدهم لا يارثون فإن ورفناهم نكون قد خربقنا شوية الصرع إذا ما ورفناهم ضاعوا فكتبت لهم الوصية يوصلهم يقول لأبناء فلان قسمة كقسمة أحدكم وهي اسم التنزيل اسم التنزيل تكتبوا عند العدلة اسمها أنزل هؤلاء منزيلة ابن الصربي في الارث وكذا في اسمه او التقريع والاخير هذه مسائل فقهية طبعا الامام مالك لم يرضى وقال يروي عن اولاد اليهود الذين اشلموا ولم يقول امام مالك ذلك الا مرة الواحدة ولكن حينما سافر ابن اسحق العراق وادعه الامام مالك وعطاه الف درهر فكان عنوانا للصرح بينهم وانه لم يقدح فيه وكان مجلس ابن اسحق يحوي الفي الفيحاب فكان يروي المغازي بالإرسال لكن إذا روى حديث كلها يسندها يقول سمعت واحدة ثانية ففصل بين المغازي وبين الأحكام هم يقول في أن المغازي لم يجد يزيد لا بد أن يرويها وإن كانت من أسرائيلي هاتناس حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن عن نحن الأصل هو القرآن والسنة كان نزن بها الحقيقة اسمنا الكذب ولكن عاد بعضهم على ابن إسحاق أنه قال في الإمام مالك ما صنف كتابه الموطأ وذاعت شهرته وصل خبر إلى ابن إسحاق في واحد من طلبه قال إمام مالك رهد الموطأ وقال كذا كذا فقال اهتني به انظر فيه فإني أنا بيطارها وفي دواية أنا جهبدها أنا جهبد السنة غرته نفسه في ذلك لأنه ربما لم يكن يعرف الإمام مالك تمام المعرفة قال ابن سيدنا شوف ذا و... بك دفع على... على... على ابن إشحق ولكن ابن فالك المقال وأما قوله في الإمام مالك أنا بيطارها فقد أتى أمرا إمرا وارتقى مرتقا وعرا ألقته نفسه في المهالك من ضمن أنه في الإتقان كمالك من أنفوه في الصراوة ويطاول النجوم الشوابك في حق الإمام مالك شألني أحدهم عن مشألة وقلت يقول ابن عاشر فيها قال ولكن ابن عاشر ما باله ابن عاشر قال مالكي لماذا مالك أروع عن ومن هو مالك فشكه قل ألا تبري أن مالك واحد من أربعة الذين حفظوا وحية ما بتحفظوا أنه تحفظوا شيئا الناس فينا شيئا واحد انت خمز الفمجين بهذه القضية يتطاورون عن إمام مالك لماذا تبعا لبعض الناس اللي مفاهمين لا مقصد ولا ولا سنه وهذا في تحذير ان الرجال الذين خدموا الاسلام لا عن ذكره بما يسوؤهم ويسؤنا المسلم الحقيقي هو الذي يمسك لسانه عن كل عن كل احاج يقول شيخ احمد الجنروق الله عليه الغيبه ادام المغنمين واشاكيهة القراء ومجدلة الملتقين وهذا يدانوهم العصاة المغنيين اللي تلقا صوت يهضر فلان كذا فلان القراء غير يتفكوا بها ما تيادموش بها ولكن المتقين يجعلونها مجدله يعافون الغيبه ربما ذكرت لا اعرف في اي ضرس ذكروا هذا الحديث نش... شدنا أو ما قشدنا أبو بكر وضبط على عنهما الأمر أرسلهما النبي صلى الله في مهمة لهم عمل فالعمل ديالهم يقتضي أنه ما عندوش الوقت باش يجيو للخيمة يصلحوا الطعام ديالهم فأرسل معهم رجلا من الأعراب يصلح لهما الطعام فهم خدموا الناس وهو يخدمهما هكذا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير من اجنبه رجع شدنا أبو بكر و شدنا عمر مرة إلخيمة فوزد الرجل نائماً غنباه النوم ومغلب النوم القوم صفى عمّة طبعاً ومعذروه ولكن قال نظر في أحده وقال إن هي إلا كنومة بيتك كان يخاطب الرجل هو نائم هذا الذي قالوا فقط فلما شديقظ الرجل لم يجدوا طعاماً قال شدنا عمر و شدنا أبو بكر أرسله إلى رسول الله سعشنان. قالوا اذهب إلى رسول الله وقل إن أبا بكر وعمر يشتأمانك يا رسول الله معناه يقول لك أعطينا شهادة إذن في الطحر. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبا بكر وعمر يقول كذا وكذا قل ارجع إليهما وقل لهما إنكما قد أكلتما البارحة بما أن أكلتما البارحة ففزع الرجل فرجع إلى أبا بكر وعمر فقال منجع الصب قال كذا وكذا ففزعه فرجع منجع الصب إلى رسول الله قلت لقد أكلني بارح وما أكل شيئا قال لا أكلت لحم أخيكما والله كأنني أرى قطع اللحم بين أسنانكما فتخللوا هذا ما قالوا له قال إن يائل لك نومات ليتكم وحا والمرأة التي جاءت رسول هي قصيرة تتحدث معه بشيء فلما خرجت أصارت عائشة إشارة وابتشمت ولم تقول شيئا هي قصيرة فعلا أشارت إشارة فغضب النفس قال ويحك يا عائشة لقد اغتبتها قالت عائشة يا رسول الله أوليش قصيرة قال نعم هي قصيرة لذلك اغتبتها لو لم تكن كذلك لكان ما قلته بهتانا الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه في إما يكره أن والبهتان أن تقول ما ليس فيه كرهه أم أحبه الفرق ما والنميمة أو البهتة الغيبة أن تذكر أخاك ب... في غيبته من ما يكره و تقول كيف هو كاره أنك تقول, تقول بينكو بينو شي مش كمشي عندي واجهو صارحو خلاص لأن اللي كيغتب واحد غيبنا نومنا يس... شي يسمى هذا موس ويس وهذا لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقة قال أحد الأعلام ما رأيت هذه الأمة أهلكها إلا الغيبة لأنها كتهرج بك الأواصر لتجمعنا كان بعض النسائل لتسلموا بها ليس مش مشكلة الصحابة كانوا كذلك وكانوا التجئون إلى رسول صلى الله عليه وسلم وربهم النساء عليه وسلم لذلك من كل شيء تطهاروا من كل شيء إلا في مواضيع مواضيع مثلا سئلة واحد جاء يخطب عن فكر تقول ما رحو تعطيها له ابن ما تشغل عليه لا فسألت من يعرفه فقال لك فلان كذا وكذلك قال هذه ليش غيبة ليش ألا خاصة قد تجوز الغيبة في بما قال فيقول نشعر ما غيبة في فاشق أي إذا كان الفشقه بينا نعم؟ <تصفيق> لا اديش المعلم الجرح والتعديل لكن هذا في ريال السند ان كاين شي ديالنا كيجرحوا كل واحد كيجرحوا حتى الخضار علاش كنقول لك الجرح والسناء الجرح والتعديل الجرح والتعديل باش نصحوا الحديث باش نصحوا من الخضار تصحى مطيشه مين كلش كاين شي سؤال طيب الفرق ما بين عندنا الاحكام الخمسه تسمى الواجب يقابله الحرام وعن المذوب وعن المكروه وعن المباح المستحب والمذموم عن المباح شنو هو الواجب ما يأثم الإنسان على تركه ويثاب على فعله يعني إذا درتيه عندك ثواب اذا ما درتيهش عندك عقاب باش ما واجب في الصلاه اذا عندك حسنات ما درتيهاش عندك سيئات الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والحرام عكسه ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه اذا تركته تثاب عندك حسنا المندوم ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا من مما هو مندوب إليك يعني إذا خليته معنى فغت عليك الفضائل لكن لا, لا شيء عليك والحرام أنا أقول الحرام والمباح المباح إذا كان إباحة عامة متعلقة بالعادة ما لا يباحه أو ما لا يثاب على فعليه ولا يعقب على طريقه بحال مكلة لما تجيت كنت فيك الجوع وكلتي بليس الدرامة هذا أرى عندك عندك شنة عندك ثواب فكاز عندك ثواب اذا مشيتي تحررتي الحلال ديك مكله وكنتي تشملها واطعمت معك غيرك كل لقمه تاكلها تستغفر اولادك اذا لكن بعد ذلك مشيتي تخيرتي داروا لك البيشار داروا لك الحوت داروا لك القنبه يسمتها انت القنبه مباح اذا لا باس عليك ما في عقاب ولا ثواب اسمتوا توسع في النعف لذلك قال من البدع المباحه لكن فيها اباحه او لباس اللباس الذي لا يستر عورتك هذا راح واجب تساب على فعليه ولكن التجين ضحت ما بقش. ما لم يكن فيه ما لم يخل بشروط كان تتشبه بالنساء في اللباس او أن تتشبه بالكفار هذه الأسألة خاصة عند شروط بيلا بقي علينا المكروه المكروه قالوا لا يثاب على تركيه ولا يعقب على فعله ولكن إذا كان المكروه كراها تتنجيه المكروه على شقك كراها تحريم وكراها التنجيه لا يقال فيه كراها التحريم كراها شرعية وكراها التنجيه كراها مذهبية أي تخالف قاعدة من قواعد الإمام في مذهبين قواعد المسألة التي يمكرها كاراها التحريم بمعنى فيها أصل من التحريم خالة أصل من الحلال فكثرت الشبه وكثر الحكم فيه على أنه حرام مثلا كاشك يشرب فيه الشرب كبلك فيه الماء فغلب على ظنك أن شيء واحد يشرب فيه الشرب ديك الشاعات يقول لما يتغسل وقعت الشبه هنا أنا قيل الشرب ما فيه ما في هذه ناء مكروه كراهة تحريم مطلقا نعم و واحد قل لك جاب الحم استورد الحم من فرنسا ما من قرنا قل لك أنا عرف ولكن كان قرناد بن سلمين وكان قرناد بن سارة ولا وإن أنت عرف بأنه قرناد بن سلمين قل لك لا جدا من فرنسا بمعنى هنا يختار قوية الشوبها قوية الشوبها أنه حرام إذن هذا حراما مطلق يسمى مكروه كراهة جريل اما كراهة التنجيل هي الكراهة التي تقع بوجود عارض مانع اذا جولنا هذا العارض تجل بك الامام مالك يكره اقامة الجماعة خلف الجماعة يكره اقامة الجماعة خلف الجماعة معنى اذا صد الامام الراتي في المسجد صلاة الظهره ثم سلم ودخلت جماعة بعده لم تدركي الصلاة فاستففوا فصلبهم احدهم فالإمام يقول هذا نكره كل واحد يصلب وحده لكن هذ كراها؟ ماشي كراها هذه كراهة ليست كراهة تنزي فقط لماذا؟ لأن كين واحد العارض ما هو أنها مزحمة للإمامة لما كان الإمامة عند قيمة طبعا أنها مزحمة الإمامة وثانيا أنه قد يغلب الظن على أن الإمام يكره أن يفعل غيره ذلك في مسجده فلما الآن ما بقشت ذلك القضية صارت الكرهة ما كيناش لأن العارض زال الإمام مالك كره أن يتبع الصائم 6 من شوال برمضان كان حديث وارد من صام رمضان ثم أتبعه هي العارض فينا هو ظن الناس في زمل الإمام مالك أن نشبتيان مفروضة كفرض رمضان فلما خشي أن يظن الناس ذلك وهذا العارض كرهها تجعل الفصل بينها قال لا تتبعها قال عشت كذا في مدنة عاصم ما رأيت أحدا يصومها فقالوا به أنها نطرها عند الملك ولكن كراها التنزل الآن لمنس عاصم بأنها مشي واجبة جال العارم فجالت الكراها فإتبعها أيضا من مذهبي الإمام مالك ولكن حقيقة أن نشعاصم يقول ثم أتبعها ولم يقول فأتبعها ثم أفدت طرخي الزمني بمعنى هذا الإتباع يتحقق حتى في ش... إذا خرج شهر شوال حتى إذا مشى شهر شوال اخرج ودخل الشهر آخر أرى تقدر باقي تتبع ديك 6 أيام هذا هو الحقيقة الحديث في فقه كما قال أهل الحذق من أهلي الشرحي قال أن إذا سمتغي واحد النهار شوال وستبركته بمباقي في عام كامل فقد ظننت اتباع الست إن شاء الله لأنها فيه ثم تفيد الطرخ الزمن ان شاء الله نعم صفين عبد نفس الوقت نفس الوقت نفس الوقت لا بان لي في فيه تشويش علاش فرضو الله الجماعه في الصلاه لازاله التشويش سيدنا عمر جمع الناس في التراويح على قارئ واحد لازاله التشويش الا هما كانوا كيديروا جماعات جماعات كيصلوا بهم امام ديالهم جماعات لما كفرت شويش جماعهم على قارئ واحد ولكن كان من أصل قائم عندنا رسالة سلم وإن رسالة سلم قال لهم صافي صلوب وحدكم مخافة أن تفرض عليه لما رأوا الصحابة يحرصون على حضورها حتى هيك نخضو منا كراها تنجي كرها النبي للتنزيل فلما زال عارف جسدنا عمر ردها فهم قال هذا أيضا من كراها التنزيل جمع, جمع الحديث كمكروا كراها التنجي مخافة أن يختارط بالقرآن فإذا شدنا عمر من العزيز قال هذه العارض جال إذا نكره هذلك هذا ما يبقى فلن يمكنها فإذا دخل, دخل الجماعة والقاتل إيمان كيدير الدرش أو الحشل كيدتقرع كل واحد يشلل بواحدة إن شاء الله أفضل لماذا؟ لأن مظلة تتشويش قائمة فيحصلوا من إدراك الفاضلة مضرة انت باش تدرك الفاضلة مضرة بحال شيء واحد بغي يدير بغى يحج باش يدارك الفاضله هيك ووصو بالمال صاحبو قال شرقوا باش يمشي يدارك الفاضله اش دار هذا دار والو غوصت يروح هذا الغير باش او واحد شرق الشجده باش يصلي عليها او سرق اللباس باش يتستر به يشلي ممكن شارقه حنا شلقتا كي يجي الناس تستر عشاره التوقف اللباس لدى الصلاه في البلاد لباس متنجس وغير ساتر كذا منسدلا ومسبرا مش مخذا منكفتا وثوبه شهره الحريف الا اصابعا مغصبا لغير اي مروق مصطبغا بحمرته او صفرته والخلف فيه وارد تثبتي وكره محددا لانه يصم حجمه يصف حجم عورات تركه وهو اعلم بان موقفه الشرعي ستاكيده شاء الله في قضيه اللباس ولعلنا قد أطلنا اخر سؤال ما كاينش اللهم ان اشالك التقوى والعفاف ورزقا حلال كثيرا سبحان ربك وبحمده كما يثني وسلام